124-الخراصون الذين هم في غمرة ساهون 126-يسألون أيان يوم الدين 127-يومهم على النار يفتنون 128-ذوقوا هذا الذي كنتم به تستعجلون 129-إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم 121 ما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 ايرزقكم وما توعدون فوارب السماء والارض انه لحق انه لحقهم مثل ما انكم تنققون هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما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 بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بظلام عليم فأقبلت امرأته في صروة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها مرسلون قالوا إن أرسلنا.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 لا تتعليه إلا جعلته وفي ثمود إذ غير لهم تمتعوا حتى حين فاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من القيام وما كانوا متصرين وقوم نوح من قبل إنهم, إنهم كانوا قوم فاسقين والسماء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 فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريدون